بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات وال... الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضاء اجلا واجلا مسمى عنده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 ان قَد كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ مِن قَرْنٍ فِي الْأَرْضِ مَالَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ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 ولو نزل عليك كتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لَقَالَ الذين كَفَرُوا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليهم ملك